حسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين هذا السال يقول كيف الجمع بين الاحتجاج بالقدر وما جاء من احتجاج بعدم احتجاج بالقدر وما جاء من احتجاج آدم عليه السلام بالقدر على موسى أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون القدر يحتج به في المصائب لا المعائب يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب فالمصيبة يجوز أن يحتج الإنسان عليها بالقدر أما المعائب التي يقع فيها العبد وهي الذنوب والخطايا والآثام وترك الطاعات لا يجوز له أن يحتج عليها بالقدر مثل أن يترك الصلاة فيحتج على تركه للصلاة بالقدر أو يرتكب الفاحشة فيحتج على ارتكابه لها بالقدر فهذا باطل لا يحتج بالقدر في المعائب لكن في المصائب يجوز أن تحتج بالقدر في المصائب يجوز أن تحتج بالقدر مثل شخص أصابه حادث أو مرض أو نحو ذلك فسئل قال هذا أمر قدره الله لي كتبه الله علي فالاحتجاز صحيح والحديث الذي يسأل عنه السائل وهو في محاجة آدم لموسى عليه السلام وفيه قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى لأن موسى لام آدم على المصيبة لام آدم على المصيبة قال أخرجتنا أو أخرجت ذريتك من الجنة وهذه مصيبة فاحتج آدم على هذه المصيبة بالقدر قال أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة كتبه الله عليه قبل أن أخلق بأربعين سنة قال فحج آدم موسى فهذا احتجاج بالقدر على المصائب ليس احتجاجا بالقدر على المعائب ولهذا الذنب الذي وقع فيه آدم تاب منه وتاب الله عليه ولا يلوم موسى عليه السلام على ذنب تاب منه لأن من تاب من الذنب لا ينام عليه لكن كان موسى عليه السلام لامه على المصيبة فاحتج آدم بالقدر فالاحتجاج بالقدر في المصائب صحيح وفي المعائب لا يجوز حسن الله إليكم هذا الساد يقول ما الفرق بين المشيئة والقدر المشيئة والقدر أو القدرة القدر قدرة الله عز وجل المشيئة والقدرة يتضح الفرق بينهما بمعرفة أن مسيئة الله سبحانه وتعالى نافذة وقدرته جل وعلا شاملة ويتضح لك الفرق بشكل دقيق بضرب مثال على ذلك أهل النار عندما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 نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل هنا في, في ذلك اليوم يوم القيامة نفذت مشيئة الله أن يدخل هؤلاء النار وأن يبقوا فيها أبد الأبدين يأتي السؤال هنا أليس الله سبحانه وتعالى قادر على أن, أن يعيدهم للدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه الجواب ماذا نعم إن الله على كل شيء قدير ولهذا هنا نفذت المشيئة فبقوا أو فيبقون في النار مخلدين أبد الآباد وأما القدرة فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فالله جل وعلا على كل شيء قدير قدير على ما يشاءه سبحانه وعلى ما, ما لا يشاءه على ما هو متضح بالمثال المضروب سابقا <تصفيق> نعم على هذا الشيخ لا يقال والله على ما يشاء قدير والله على ما يشاء قدير الأولى أن يقال إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير وإذا قال القائل إن الله على ما يشاء قدير ولم يقصد حصر قدرة الله عز وجل في مشيئته فلا إشكال في ذلك ولهذا بعض أهل العلم عن أن يقال إن الله على ما يشاء قدير لكن هذه اللفظه جاءت في بعض الأحاديث فإذا أطلقت هذه اللفظة ولم يقصد بها حصر ما الله سبحانه وتعالى ولم يقصد بها حصر قدرة الله عز وجل في فيما يشاءه فلا إشكال حسن الله إليكم هذا السال يقول ما معنى يؤذين ابن آدم هناك فرق بين يؤذيني وبين بلوغ المضرها وحصول الضرر ولهذا في حديث أبي ذر في صحيح مسلم يقول الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فهو سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصين ولا كفر الكافرين ولا شتم الشاتمين كما أنه سبحانه لا تنفعه طاعه الطائعين وعباده العابدين ودعاء الداعين ولكن قولها يؤذيني أي بتكلم الإنسان بهذا الكلام القبيح الكلام المؤذي أما الله سبحانه وتعالى لا يبلغ العباد ضره ولا يبلغون أيضا نفعه نعم الله عليكم هذا السؤال يقول كيف يجعل الشخص حياته كلها توحيد لله تعالى وكيف يستشعر مقام التوحيد في عباداته لله هذا السؤال له جواب مطول وله جواب مختصر ولعل نكتفي بالمختصر ونختم به وهو وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله فهذه خلاصه وافيه وكلمه شافيه نسال الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق لرضاه والعون على طاعته والهداية إلى سواء السبيل وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفه عين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين